قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهن على وهن وفي صاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جادك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة والتب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 إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحى إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك وغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله صخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرت وباطنة ومن الناس ما يجادل في الله بغير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 أليم خبير